لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدالكم لو كان لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لكنه رغيب في من يعذبه فليس يقبل لا لوما ولا عدلا جاءت معذبتي في غيهة الغسقي كأنها الكوكب الدري بالأفوق فقلت لورتني يا خير الزائراتي أما خشيت من الخراش في الطرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق. حشا ما زال باقي والكريات منادي Jangan tengo... lupa Suraiyat mana di